قلت كان في ما كان من ايامنا حق الصديق على الكثير يقدمه واليوم كم بيننا صحاب بمواجع هذا يشيد وذاك قصد يقدمه ماذا يشيد وذاك قصدا يهدم لو كان يدري ما صديق لما عفا في قلبه لكنه لا يعلم يا من حباك الله قلبا صادقا روح تحبك والفعل تترجم. روح تحبك والفعل تترجم. قد كان في ما كان من أيامنا حق صديق على الكثير يقدمه واليوم. الصحابي مواجع هذا يشيد وذاك قصدا يهدم هذا يشيد وذاك قصدا يهدم أمسك به وتشابث النبي سيروا على نججر الرسول ولازموا وقرأ على قلبيكما سفر الهدى وانفث إذا جند الوداع تهجموا قل باسم رب الكون نبدى سيرنا وله نفوض أمرنا ونسلموا وله نفوز أنرنا ونسلم كان فِيمَا كَانَ مِنْ أَيَّامِنَا حَقُّ الصَّدِيقِ عَلَى الْكَثِيرِ يُقَادَمُ وَالْيَوْمَ, واليوم كَمْ بَيْنَ الصَّحَابِ مَوَاجِعٌ هَذَا يَشِيدُ وَذَا قصد يهدمون هذا يشيد وذاك قصدا يهدمون ثم من تغضب لمحض خطئك لا تفحن عن الذنوب ستندم وتغافلن إذا استطعت فكل زلة والعفو حقا أعظم روح الحياة بصحبة منها هنا تنضي وفي أعلى الجنان تكرم تنضي وفي أعلى الجنان تكرم